أتدل على أن الخروج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حامل لا لأنه خذير من في في الفتنة أو العذاب الآلي ومن أدلة على أنه للفوء قوله تعالى فاستبق الخيرات والموراة الشرعية خير صح؟ الموراة الإسائية خير لا شك نعم يقول والأمر بالاستباق يليها دليلا على وجوب المبادرة السبق يعني يكون الأول لا تتأخر وهذا يدل على المبادرة لأن الأمر بالاستباق من وجوب كما قررنا في الأول فيكون دالا على وجوب المبادرة طيب المأمورات السرعية حل هل مفهوم السرعية؟ ه هنا لها مفهوم المأمورات القانونية فيها خير وشر القضاء والقدر ها في خير وشر ولهذا قلنا المأمورات الشرعية استرزا من المأمورات القدرية فونية فهذه فيها خير وفي أشر الجد والقح والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات فونية حاجة تجامل الله وهي شر المعاصي من من العاصي مأمورات فونية ومع هذا فهي شر ثنا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من من النحر والحلق يوم الحجيبة حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فلتر لها ما لقي من الناس وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجز الوباء الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أحرص الناس على الخير ولا شك أنهم أطوعوا الناس لله ورسوله. والرسول وكذلك في حجزة الحديثية تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من الأمر الذي ظاهره. أن... أن أن أنه أنه غطى على المسلمين، أنه غطى على المسلمين. لو لم يكن فيه، إلا هذا الشرط التقييد جدا أن من جاء من المسلمين مسلما يرد إليه، ومن جاء ومن ذهب إليه من المسلمين لا يرد إلى المسلمين. نعم؟ ظهر هذا الشرط إيش؟ الإنفجاح على المسلمين. لكن ما لك أنت وطرسوه عليه السلام الذي أطمأن قلبه بما أمر به قال أما من ذهب إليهم فمرده الله ما أحد مسلم يذهب لكافئ وأما من جاء منهم وردد الناس فساد الله له فرجا وهذا هو اللي حصل أبو بصير خده الرسول عليه السلام إليهم ولا لا خده ما أثني من كرجه في أثناء الطريق خدعهم والحب خدعهم جاء الواحد منهم والله ما أحسن فيه فتشوف ناظره صيح قال الخد خضر عطاه الصيح وجد رأسنا حرب الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاء مدعوه وابو بكر الثالث لما وصلوا إلى بطيب عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بأهده رديا عليهم، ولكن وانكم منهم قال الرسول عليه السلام وايد أمه نسأر حرب لو يجدوا من ينصره فعرف انه برد الثاني فخرج خرج من المدينة هرب وجلس على سيف البحر وسنه به بينهن سنه من المسلمين في في مكة تطلع ولم وصاروا عرسا بدأ كل ما جاء من لقرش من من الأمواج من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشا وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربع سكنا منهم نعم خذوه يعني ألغوا هذا الشر هذا الفرد جاء القوة كيف الفرج يش اللي حصل حصل الفرج رغم على أنوف المشركين نعم ولا راحت إلا من المسلمين إليه المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام حتى أمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع عنه بألي صلى الله عليه قال يا رسول الله لما نعد الدنيا في ديننا ألفنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال كيف نعد الدنيا في ديننا قال منك تقول إنكم ستقدمون البيت وتطوفون به أين القدوم والتوافع النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجوع الآن. قال قال له الرسول عليه السلام أنا قلت لك هذا العام قال لا. شف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لك هذا العام قال لا. قال إنك آفيه ومتوفون به. إنك آفيه ومتوفون به. وراح أبو بكر يبي السعين رأيه فكان جواب أبو بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواءا بسواء. فقال إنه رسول الله إنه رسول الله ولن يعطيه وهو ناصره فاستمسك بغارده وصي عرينه سمسك بغارده خاف أن عمر يحصل له ما يحصل فلم بشر سمسك بغار بغارده على الحق استمسك بغار سأسلم عمر رضي الله عنه المهم أن الرسول أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا شق عليهم ذلك شق عليهم شقة شديدة ورجوا أنه مع الثمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم جميعا أسهل الناس وأدهل الناس لما قال في خيبر إن ح... لما حظم الحمر في خيبر أمر بكسر الأوامل التي تطبخ بها فقالوا يا رسول الله أولا أصلها قال أولا أصلوها يعني رعاهم أمر بالكسر ثم أمر بالعاصل اكتفى بهم فهم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديث لعلهم يجيدون مخرج لعل الرسول صلى الله سلم يرجع ويوافق لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد لما كان إذا أثار البعيد لتبتجه لمكة بركة وإذا أثارها للمدينة مشت عارف إن الأمر فوق الأمر فوق ما يتصور الإنسان فلما قال الصحابة خلأت القفوة يعني حرمت قال والله ما خلأت القفوة وليس ذلك لها بخلق دافع حتى عن البهيمة وليس ذلك لهذا الخلق وإنما حدثها حادث فيه اللهم صلى الله عليه حرف إنه لو دخل حلاه مكة ضغطة كما يدعون ما يحصل قتال عند المثل الحرام قتال وإلى الآن ما جاء عوامل ما دام الأمر يمكن أن يدرع هذا القتال ولو بنس هذه الغباظة على المسلمين فتريم خورمة الله في قلب النبي عليه الصّلاة والسلام أكبر من كل شيء. نعم، المهم تضاطع وتفاقم. تخر الرسول عليه الصّلاة والسلام لأم سلمة، ووأخبرها بما جرى كما أخبر عائشة في حجة الوداع هنا أمر من لم يكن أهدى أن يحل، ونازع الرسول عليه الصّلاة والسلام يعني قصدي راجع الرسول الله صلّى في ذلك تقالوا يا رسول الله في حديث الوداع قالوا يا رسول الله الحل كله نحن الحل كله نسمينا الحج لبينا بالحج قال نعم الحل كله قالوا يا رسول الله نخرج إلى منا وذكر أحدنا يقتر منيا في تقيح الحال لأجل لعله يرجع قال نعم افعلوا ما أمركم به نعم المهم دخل على عائشة وأخبرها بما جرأ هي غزة الحديدة دخل عليهم سلم، مسلم وكانتهم مسلم رضي الله عنها من النساء العاقلات وقص عليها القصر فقالت له يا رسول الله ادعو بالحلاق اخرج وادعو بالحلاق واحلق شفت الحمد لله عبيب بالحلاق وخرج دعا بالحلاق وحلق رأسه وسوى فعلوا الصحابة عارفوا ان الامر انتهى ما في مراجعة صار يقتل بعضهم بعضا يكاد يقتل بعضهم بعضًا على حلق رؤوسه وجعل حلق رؤوسه كله نعم المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن على أن أمر الله ورسوله مطلق يقضي إيش الفورية وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجد دلالة قال نعم، ما ما ذكر، وجه الظلال لو كان الأمر الصراحي، ليش؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره؟ لكن الأمر للفوق، طيب قالوا لأن المبادرة بالفعل أحور، صح؟ المبادرة تلك النهوض وأبرة للجنة. والتأخير له آفة ويقضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها ذكرنا أربعة علل والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية شوف أولاً المبادرة بالفعل أحوا لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على الفراحي أخطأت لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور أخطأت إذن ما هو الأحوض الأحوض أن أسعل فعلا لا يقول لي أحده أخطأت طهول إلا طيب ثاني أبرأ للذمة أبرأ للذمة لماذا لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى حتى يفعل إذا فعله أبرأ من المثل. قال وقت أخير له آفات صحيح والله له آفات كوش من آفاتي موت مرض انشغال نسيان إلى إلى آخر سأقوله آفات وهذه من هذه الجملة مأخوذة من كلام النار أحمد رحمه الله حيث قال في الحج إنه على الفور قال التأخير له آفات وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدينوية من الحزن أن لا تؤثر على عمل اليوم لغد. هذا من الحزن وجبل التجك لو كان الإنسان مثلا ورد معين من القرآن، وتكافل وملأه متركون. جاء اليوم الثاني كان في عالب اليوم الثاني، آه، ورجع كوالله من كثيرات. يشبه لا جاء في الأسبوع أقول به جميل، نعم. جاء اليوم الثالث فرع عليه ثلاث. في آخر الأسبوع يلقون عليه سبع. يبيعش. اللي عجز عن أول واحد، عن واحد جاء اليوم يبي يعجز عن السبع، فالتأخير له أفات ولهذا قال وويعتبر أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنها وهذا صحيح. إذن فهذه العلم الأربع وهي أدل عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقطع الفورية هو القول الصحيح نعم. ايوه مروه يلا عايز اعمل انا ها ها انا مش ممكن تمام انت عارفه كل بسنه هو وجهه هذا الواحد كيف حنستني انا بس هيك انا بس كيف بدي بدي نعملها بدي نعم سوري يقول هذا أو أول مادة يتطبق لكن هذا لابد يكون عندك أراء علمية، لأنه ربما يكون هذا الحديث اللي يطبق الآن منسوخ. ها؟ وأنا كل اللي هلا الأصل نقرأ القراءة على شيء ثابت. أصلنا سهل، لكن لكن نظر إنه وجود النص والتصيير ينبغي أن نسألنا. إيه حتى أبحث وإن كان أصل شيء. نعم. إيه؟ نعم بعد ما صرنا في ايام الحر في, في, مم. في, في الجو هو الحوادث اللي في البر والبحر المراد الفساد فمثل فساد البر بالجذب جذب الأرض ويمكن نقول أيضاً بالفيضانات والزلات وما شابه ذلك وكذلك الفساد الثمار والبحر الأمواج وموت الحيتان وما شابه ذلك أفهم أن ما كان بفعلهم مو بفعلنا ثم ثم إلى توسعنا قد نقول إن البر البر والبحر يشمل القرار والهواء مثلما قال العلماء إن الهواء تابع للقرار نعم لكن أولى أن نترك أن نقتصر على ما طالع الوجود فقط أعلى نواقصها بجميعه تفق لنا أن نقص الأمر الوجود والفورية إلا بدين، وسجّلنا على ذلك <تصفيق> بالآيات والأحاديث والمعنى، وقلنا إنه بناء، والآن نقول إنه بناء على القاعدة، إذا ورد أمر في كتاب أو السنة وتنازعثنان هل هذا المأمول به واجب أو غير واجب؟ فالقول معنا أن مع... من يقول نعم من يقول إنه واجب. لأن هذا هو الأرض وهذه القادة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة تمر بك في الكتاب والثنة أوامر ليست الوجود ولا يظهر أنها واجبة ولا يظهر أنها واجبة مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشفه ذلك فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس للعبادة أو ليس للربيد تعبد فإنه للإرشاد وليس للوجوء ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة هدموا بذلك مثلا النوم على على اليمين وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكلات و وما و أشبهها والمسألة وإن قرر هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأفضل الوجوب والفورية المسألة لا تبطرد في كل شيء حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع لأنه ما قال أحد من أنه واجب ثم إذا بحثت في بطن الكتب وجدت من يقول أنه واجب وجدت من يقول إنه واشد سيبقى الإنسان في الواقع متحيرا متحيرا فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل على الاستحباب وعدم التأثير وأننا لا, لا نؤثم أحدا إلا بجليل أشكر علينا الأجل التي, التي ساقها المعلك في الجلالة على الوجود وإن تضربت القاعدة للوجوه اختلت وانتقلت عليك بمحتاج كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوه ولا يقال إنها للوجوه على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من صعوبة في شيء من صعوبة ووجه ما أصلت لكم الآن ما هو أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السلم قال العلماء فيها أنها ليست في الوجوب قالوا أنها ليست في الوجوب فيبقى الإنسان هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب أو لهم قراء وأدلة تظهر هذا الأمر المعين عن الوجوب إن كان الثاني فالأمر راضي والإنسان يبقى مطمئن منشلح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن وجوه لكن أحيانا لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجود، ولا تنشرح صدره بالإيجاب أو لا ينشرح صدره بالإيجاب ولا تنشر الوجوه ويحشى أن ينظم نفسه وأن ينظم عباد الله بما لم ينظم الله به فيقع في هلكه ومحذوره نعم؟ لكن الضريقة السليم أن نقول نمسك هذا العصر، نمسك هذا الأصل وهو أن الأصل أن الأصل الوجوب هذا هو الأصل <تصفيق> ثم إذا وقع أمر نشق في كونه للوجوب لأن نفس المؤمن قد تدله عليهم ما حاكد نفسك قد تدله إلى أن هذا ليس دواجب وأن الإنسان لو تركه لمعن تحين إذا نلتمس هذه المسألة المعينة نلتم نلتمس لها إيه تميلًا يخرجها عن وجود يخرج عن وجود. طيب إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجود مثلاً إذا كانت جمهور العلماء على عدم الوجود هل هذه قديمة تفرقه لا ليش لأن الدليل هو الإجماع الدليل هو الإجماع نعم لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى جمهور العلماء يرون أن هذا ليس الوجوه لا شك أن الإنسان يتردد كثيرا هنا. قال و... وقد يخرج الأمر عن الوجوه والفؤولية لدليل يقضي ذلك هذا من دليل واضح إذا هجد السليل الدال على أنه ليس الوجوب إذن أنت النفس وشرح الصدر ولا إشكال في هذا مثاله فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعكم هذه من القاعد التي ذكرتكم قبل قليل أن بعض العلماء يقول الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها إيش كل أرشاد كلها لأرشاد وأن الإنسان أو أن الشارع أرشدك إلى ما فيه مصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاما الحق لك كيف تضيع حقك ضيعه لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحة كوراحتة سيقول كل شيء لا تتعلق بالعبادة فالأسد فيه أنه للإرشاد الشعر أرشدك إلى شيء من مصلحك وليس عبادة مثل أشهد وإذا كدائعتم يقول الأمر الأمر هنا للإرشاد يعني أنه أرشدك إلى مصلحك مثل ما يقول لك القائل أنت تريد أن تلتقى الطريق إلى اليمين وقال لك رحمة على اليسار أسهل لك حالما هو الأمر ولا إلزام ولكنه فرشاد لو قال كلام تكون عاطيا لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول كل أواخر الشر كلها إباحة حتى ما يتعلق بالعادة فهو إباحة في هذا يقول أشهد إذا تباعت لماذا نشهد إذا تباعنا حصلا للحقوق حصل للحقوق وكب للنزاع والجناب للعداوة والبغضاء حفظ الحقوق لأنك إذا شهدت حافظنا حقة كذا ولا لا تحفظ حقة كذلك أيضا إشهارك يمنع من النزاع لأن لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم لم ينافق ثالثاً إبعاداً عن العداوة والبغضة لأن النزاع يوجب العداوة والبغضة يكون هذا من باب الندل وليس من باب الواجب لأن الحق لك وإذا ضع حقك فأنت مسؤول عن نفسك يقول هنا فالأمر هنا بالإشهاد على السبايع للندل وهو كذلك وللندل وليس بالواجب ولكن ينضع أيضاً أن يكرر بينما جرت العادة في الإشهاد عليه لكونه أمراً ذا خطر وذا شأن وبين الشيء الكافث الذي لم تجعل به هل أردت أن تشتري خبزاً برياء كما أدير فيه من خبزة؟ أربعة ما أروح إلا حتى أحد اثنين يشهدون بأمني شرير خبز بريان نعم هذا ما جرى في العادة ما جرى في العادة لأن شيء تابع أيضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول أنت بالخيار إن أضع توفى عليك وإن حفظت توفى لكن إذا كان وليا على مال يكين فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب خصوصا في الأمور الخطرة التي لها لأنه لو لم يشهد إيش لضاع حق غيره لضاع حق غيره والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتفرق لنفسه بالأفلح واضح؟ ولهذا يجود أني يتبرع لشخص مادي ولا يجب أن أتبرع بمال يكين لشخص يفعل إذاً يُفعل على النفس دائما أشهر إلى لا بل في التفصيل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرثاً من أعراضي ولم يشهد هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على السجلات. لما سأأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرفا من أعراب. وقد له اتباني أن قدك الثمن. فلحق الأعرابية أناسا من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فزادوا عليه الثمن. زادوا على الثمن اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى الرسول بينقل الثمن قال له زد في فرص زيد. كيف قيمته زد كانت تريده قد اشتريته كان من يشهدك يقول هالأعراض ها حينها عدم أن يكون جاهل أن أوما أدري على كل هال قال هكذا. فقال خزيمة بن ثابت انا اشهدك يا رسول الله انا اشهد ان اشتريت بكذا وكذا فقتنع على عراضي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحزيمة اشهدت وعندما ما حضرت ولا رأيت قال يا رسول الله نصدقك بقبل السماء ولا نصدقه بقبل العرض الله اكبر ولهذا فرض على كل مسلم ان يشهد بان رسول اشترى هذا الفرض من الأعراض بالتمين الذي أين الرسول، لأن الرسول كلام الحق، لكن شف يعني أحياناً بعض الناس يؤتين الله وجل سرعة الانفراج، كل المسلمين جميعاً مشتون بهذا، لكن انذبه هذا الرجل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في شهادة الرجل، هنا على كل حال المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للنب وليس للهجوب إفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه للإستدلال أنه لو كانت الإشهاد واجبا لا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذ لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا نعم وهذا لا شك للإستدلال واضح لكن قد يقول قائل إنما لم يجب الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول فالإشهاد يعني ليس هناك ضرورة إلى وجوده بثلاف غيره فالإشهاد إن لم يحصل ما قبل الدعوة ربما يقول قائل هكذا ولكن نقول الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع في قطع النظر عن الخصوصية قال لا شك إنها لأن خصائص الرسول أن, أن, أن تقبل جعوه بلا بينا ما في أحد من الخلق تقبل جعوه بلا بينا إلا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن مجرد دعوة بين صلوات الله وسلم عليه الصلاة والسلام على كل حال فهمتم ما ذكرنا النسل للتفصيل في الأمر بالإشهاد عند البين قال ثانيا الإباحة وأكثر ما يقو ذلك إذا ورد بعد الحاضر بالظول بالظاد إيه بالظاء المشاله بالظاء المشاله المشاله يعني اللي فيها ألف نعم أما الظاد الظاد اللي غير مشاله ثلاثة ثلاثة فيها ألف من حضر يحضر إذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد الثاني ها ان عذاب ربك كان محذورا بالضاد اللي بالظاء بالظاء ها اينا كمان مشاء طيب اينا ها مشاء هي انت ها انتوا وخططه والعلماء بالكتب بيقولوا بالضاد المشاء انتبهوا للفلاح العلم ثم عليه من من بذاء المشاية يعني اختفى صحيح قال إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محضور مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حلف فاصطادوا فالأمر بالإستياد للإفاحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وعندهم فرق طبعا احنا في الساده وانترنهم هذه يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كده لا ها وش اللي, ها؟ من اللي قلنا ها ما الذي قلنا طيب قال الله كعلى غير محل الصيد وأنتم حرم ما عليه ؟ تحريم الصيد في حال إحرام ثم قال وإذا حللتم فاستاروا فأمر بالاختياد بعد الحل وإذا حللتم بعد الحل بعد الحل فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد لا بالاكتفاق لا،, لا أوجد هل يسم كل ما حليه من العمرة أو من الحج خذ بندك وطر على دورة الطيور لا لا يسم الأمر إذن للإباحة الأمر للإباحة ولهذا اختلف الأسرديون هل الأمر بعد الحظر للإباحة او رفع الحظر نعم. بينهم فرق فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للإباح واستدلوا بالآت هارث وبقوله تعالى في الجمعة فإذا قدس الصلاة فانتسروا في الأرض فانفض الله هذا الأمر للإباح يعني كاريدا نود للصلاة النيام الجمعة فأولا ذك الله وهذا زيد فان اذا قضيت تنتشر وكان من فضل الله او ان الامر بعد الحظر برفع الحظر اذا رفع الحظر اذا قلنا بالثاني فانه اذا ارتفع الحظر عاد عاد الامر الى الحكم الاول فاذا كان الذي نفي عنه كان إذا كان بالاول متحددا صار متحددا صار مستحبا إن كان واجبا كان واجبا أما الذين يقولون إن, إن الأمر بل حضر الإباحة يقولون إن هذا الحظر نسخ الحضر الذي قبله فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة فلو فر أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا ثم قيل له إذا نود الاسقلات من جمعة فسع إلى ذك الله وذل البيع ثم قيل له فإذا يقوله في الصلاة فانتشروا في الأرض وبتاهم فضل الله والصرى الآن الأمر في قوله انتشروا في الأرض وبتاهم فضل الله ليش للإستحباء لأن, الحضر لأن الأمر هنا رفع الحضر وعاد الحكم الأول الذي قبل قبل الحضر وهو الاستحباء لكن أكثر الأصليين يذهبون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحظر إيش؟ بالاباحه بناء على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا فلما رفع الحظر عاد الأصل وهو الاباحه نعم هذا هو هذا هو اللي عليه الاكثر ومثاله جواب لما توهم أنه محظور مثاله جواب لما يتوهم أنه محظور قوله, تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سعلوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحل قبل النحر يثني له في العام الثاني <تصفيق> إيش؟ أن يحلق قبل النحر أن يحلق قبل النحر لن يقول إفعل ويشعله ويشعل حلق قبل النحر حلق قبل النحر نقول أفعل يفعل افعل إذا كان تنه الثانية فاحلق قبل النحر نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظوظ فلا يكون ال لل... لل... لل... ولا للطلب ولكنه لإيش للإذاعة راجل قرأ عليك الباب قلت أدخل أدخل ما دخل انصره لقيته من بكرة سوّج عليه اللوم ولا لأ ها شرومه طيب في... نشوف فيه تفصيل، وعند التفصيل أقول تحصيل، طيب التفصيل إن كان داعي وعازم انتظره تظهر الآن، ولما قلت أدخل عنصرف، فأنا علوم علوم، لأني منتظره، نعم إن كان إن كان هو الذي جاء ضيذا، ثم قلت أدخل وبدأ له ألا أدخل. حلومه، ها؟ والله بعضهم أثر على أنه عروس الولاء، ها؟ عروس الولاء؟ والله ما أعرف. قد يلام، وقد يفرح الواحد إنه ما دخل يش... لجمال شلوه، ها؟ يمكن على كل حال، مثلاً في اليوم هذه المعلوم هذه يمكن ترجع إلى إلى حالة كل شخص جاينه. أنا الخطير نقول أن نحكم باللوم مطلقاً. ولدى عدمه مطلقا لكن الرجل الذي انتظرت لا شك ان سلوم على كل حال الكلمة تدخل ما معناها؟ فمعناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر فكأني حينما قلت ادخل كأنما قلت لا حرج عليك إذا دخلت وليس معناها أني ألزمك بالدخول أو أمرك بالدخول هذا ما قالوا خلاص قلنا ان ما في وجود نعم نعم كنا في اعمالهم خلينا نقول مثلا لا يوجد شيء تشهدوا ما هذول الخناق حدا من غيرهم هواد اللي احنا بحثناه قبل بحثنا قبلهم هي هذه المساله يعني ما هو خالص من هذا ما استطيع والله ما استطيع ما زوج مستحيل اتدبر او كان الخير ناجز يضبط جميع النصوص الواردة كل نص بعين ما تستطيع يعني هذه القاعدة هي العامة هذه القاعدة العامة الغالبة وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من العوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علم المنا وإما أكثرهم ليس الوجود. <تصفيق> نعم. إذا كان الحين ما ما على عنه. هذي قرية قد تكون قر... قد تكون قرية الشاهدة على أن القول الثانية هو الراس، وهو من الأصل عدم الوجود. وعن هذا أمر مطلوب. نعم، هذا أمر مطلوب. والحقيقة أن حتى, حتى النصوص التي ساقها المؤلف الدلائل الوجود. يمكن أن يؤولها الإنسان، يمكن يؤولها. هي يقولنا رسول خاتم لأنه خاطب الصحابة وتنفيذ، أ... و... وتنفيذ الأول مو مثل التنفي الت... التنفيذ ولهذا الثاني، ولهذا الشيخ الإسلام يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحد المفرد أو القرآن إلى عمر في الكسن. قال لنا أمر موجه لهم مباشرة ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستنوا بهم فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم وكلامه جيد ولكن يشهد الحديث بذر في فرح المسلم قال كانت لنا خاصة المهم إن من قد وقال إن, إن قضية الخديرية وقضية الحل لمن لمسق الهابي قد يقال انها ودشها الخطاب فيها الى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يستنوا بهم فلو تركوا الامر لاستنى بهم من بعده بخلاف, بخلاف المخالفة بعد الثنان او بعد ثبوت السنة كذلك فاليحد الذين يخالفون عن امره قد يقال ان هذا في جهات قد يقال إن هذا في الجهاد لأن الله قال لا تجلع رسول بينكم إذا عبادكم بعضا قد يعلن الله الذين يتسللون عنيكم لوادا فلح ذا الذين وخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن كان، لن يذهبوا حتى تأدمون لكن لما كما حدثتكم سابقاً يرى أن الأئهان يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزئي حياله فالحاق إن إن هذا القاعدة أو هذا الخلاف بين الرسولين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. هو لابد هو كل حال إذا رأيت إذا رأيت جمهور على استفتاء فهذا يجب إن, ان يتوقف عن قول موجود على الأقل تقول للناس افعلوا كذا افعلوا كذا مادام هذا أمر الله ورسوله افعلوه أما تقولون هو واجب أم هو واجب، نقول افعلوا هذا ونقول هذا كما لو ورد النهي نقول اتركوا سواء قلنا مكروه ولا محرم إن اللهي؟ لأنه إذا ورد أمر معلل إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة ثم تدار ذلك الحكم مثل لا اللهق القاضي وهو غضبان هذا معلل فإذا زال الغضب حكم لكن قل لا أجد فيما ما وحيه محرم على طعم يطعمه إلا يكون نميتنا ودم مسحونا ونحن من خنزير ثنورك هذا معلل بعلة لا تزول فوصف التسجيل لهذه الثلاثة نا. ثابت هنا وقاعدة أن معلل الحكم معلل ها يتبع لنا تدور معايزة وجود المعادن نعم ها لا يعني كثف في هذا فت ونسام ولكنه لا تذهب <تصفيق> وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوضوب إلى النت وإلى الإباحة وهنا الثالث للتهديد ولكن لا بد من لا بد من قرينا فمثال ما خرج عن ورود الى النب واشير طيب الدليل اذا الاخر ان نعم طيب الامر هنا ليش من اباحه لانه جواب ان يصورهم أنه، ها؟ استجابة. أنه إيش؟ محظوظ. طيب. قبل الثالث. كان مالك الثالث التهديد. كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. كقوله اعملوا هذا أمر. ولو قلنا إن الأمر للوجود كان يجب على الجنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق